أيبنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد إذن لازلنا مع باب فاعل ورأينا في الدروس السابقة أن فاعل إذا كان مضار لازما فإن عين مضارعه يكون بكثر الأعر، فإن قاعدة فيه أن يكون مضارعه بكثر، كحن يحن وأن يئن وهكذا. وإذا كان مضاعفا متعديا، فإن عين مضارعه تكون بالضم، كضم يضم ضمه يضمه ورده يرده وهكذا. ورأينا كذلك بأن هناك فهناك أفعال جاءت من باب فعل وجاءت مضاعفة متعدية وجاء المضارع إما بالكسر على الشدود كما في حبه في فعل واحد وهو حبه أو جاء مضارعه بالوجهين بالكسر على الشدود وبالضم على القياس كما في العفعال التسعة التي رأينا مما ذكرها ابن مالك وما استدرك عليه الحضرم ثم انتقل الناظم رحمه الله في كلامه على ما شذ من باب فعل المضاعف اللازم فالمضاعف اللازم من باب فعل فعلا فكرها الناظم لكي تحفظ ولا يقاس عليها واستدرك عليه الحضرمي كذلك أفعالا سيأتي ذكرها إن شاء الله إذن قال الناظم رحمه الله قال ابن مالك رحمه الله وضم من مع اللزوم في مرور به وجل مثل جل هبت وضرت وأجكر هم به وعم زم وسح مل أي ذملا وعم عن وصوت شق خش غلا أي دخلا وقش قوم عليه الليل جنة ورش المزن طش وثل أصله ثللا أي راثة طلدا خب الحصار ونبت كم نخل وعست ناقة بخلاق سد كذا إذا ما شد من باب فعل المضاع في اللازم هو هذه الأفعال التي ذكرها ابن مالك وهناك أفعال صدرها عليه الحرمي قال ابن الملك مع اللزوم في هذه الأفعال يعني جئ بالضم في هذه الأفعال مع كونها جاءت مضاعفة لازمة وأكد على ذلك بقوله وظممنا بنون التوكيد الثقيلة أي وظممنا مع كونها جاءت مضاعفة لازمة حتى يبين لك أن مع كونها جاءت مضاعفة لازم لكن يجب ويؤكد كون مضاععها بالضم على الشدود وضممنا مع اللزم كونها مضاعفة لازمة في ما سيدكره من هذه الأفعال في امرور به أول هذه الأفعال مرة مرة فعل مضاعف لازم من باب فعل مرة من باب فعل وهو مضاعف تماثلت عينه ولاه وهو فعل لازم ليس متعديا لا يتعدى إلى مفعول فإنك تقول في المضالع مرة يمر وكان القياس أن يكون بالكسر لكن هذا الذي سمع فيه مرة يمر بالضم على الشدود بالضم على الشدود قال وَظْمُ مَنَّ مَعَ في مرور به وجل مثل مِثْلَ الفعل الثاني جل حال كونها مثل جل أي جل التي بمعنى جل بمعنى ارتحل جل عن المكان ارتحل جلب بمعنى ارتاحلة حتى يخرج بذلك جل التي بمعنى عظمة فتلك على القياس تقول جل يجلو فتلك مداريها على القياس تقول جل يجلو فلذلك قال وجل مثل جلاء حال كونها مثل جلاء بمعنى ارتاحلة تقول جل عن المكان بمعنى ارتاحلة جل يجلو بالضم على الشدود تقول جل يجلو بالضم على الشدود إذن في مربه وجل مثل جل هبت الريح هوبًا كذلك من باب فعل مضاعف لازم تقول هبت الريح تهب بالضم على الشدود هبت الريح تهب بالضم على الشدود مع كونها مضاعفة لازمة هبت ودرت درت كذلك من باب فعل مضاعف لازم تقول درت الشمس بمعنى طلع شؤاعها تقول ذرت تذر ذرت الشمس تذر إذن مضارعها بالضم على الشدود هبت وذرت وأجى أجى الظليم الظليم ذكر النعام بمعنى صاح تقول أجى الظليم يأج أجى الظليم يأج فمضارعه بالضم كذلك على الشدود هبت ودرت اجكر كر كر عليه بمعنى رجع تقول كر يكر كر يكر كذلك مضاعف لازم وجاء مضارعه بالضم على الشدود وهم الشيء بمعنى اهتم به هم بشيء يهتم به تقول هم يهم وذرة أج كر به وعم عم بمعنى طال عم النخل أي طال وتقول نخلة عميمة أي طاولة إن عم مضارعة كذلك بالضم على الشدود تقول عم يعم عم يعم بالضم على الشدود زم, زم بأنفه أكبر وذرة أي رفع أنفه بمعنى تكبر تقول زم يزم إذن فعل مضاعف لازم وجاء مضارعه بالضم على الشدود زم يزم وسح الماء أو سح المطر نزل بكثرة كذلك تقول فيه صح يسح مضاعف لازم وجاء مضارعه بالضم على الشدود صح يسح ومل بمعنى ذمل غرب من السير نوع من أنواع السير تقول ملا يمل ملا يمل فسرها بقولها أي ذملة أي أراد بذلك ملا بمعنى ذملة فهو ضرب أو نوع من أنواع السير وألا لمعا وصوتا ألا تأتي بمعنيين بمعنى لمعا وبمعنى صوتا لذلك قال ألا لمعا وصوتا فسرها بينها بهذين المصدرين لمعا وصوتا أي ألا لمع لمعا أو صوت صوتا وتقول ألا السيف بمعنى لمع في المضارع يقوله تقول يقوله بالضم على الشدود وألا المريض بمعنى صوت كذلك تقول يقوله بالضم على الشدود بالضم على الشدود فألا هنا مضعف لازم وجاء مضارعه بضم على الشدود وشك في الأمر شك في الأمر ارتاب فيه تقول شك يشك شك يشك مضعف لازم من ذا فعل مضارعه بضم على الشدود أبى بمعنى تهيأ للسفر قال الشهر أخن قد طوا كشحا وأبى ليذهب أي تهيأ للسفر تقول أبى يا أب أبى يا وشد أي عد فسرها بقوله أي عد من العدو من الجري شد في الجري بمعنى عد أي جرى بشدة تقول شد يشد فهو مضعف لازم ومضارعه بضم على الشدود إذن شد هنا بمعنى عد من الجري غير شد التي بمعنى أحكم ومثل الذي رأيها من قبل شد الحبل أحكمه أو ثقه فتلك من باب فعل المضاعف المتعدي ومضارعه جاء بالوجهين تقول يشده ويشده أما شد هاره بمعنى عدم الجري فهي مضاعف لازم ومضارعه بالضم على الشدوث وشد أي عدا أبا وشد أي عدا أبته ذرة أج كره به وعم زم وسح لا أي ذم لألا لمعا وصوتا شك أبا وشد أي عدا شق خش شق الأمر عليه بمعنى صعوبة كذلك من باب فعل جاء مضاعفا لازما ومضارعه بالضم على الشدود شق عليه الأمر يشقه شق خش غلى أي دخل خش وغلى بمعنى دخل فالألف في دخل ألف اثنين تفسير لقوله خش وغلى أي خش, بما خش وغلى كلاهما بمعنى دخل خش في الشيء دخل وغلى في الشيء كذلك دخل كلاهما من باب فعل جاء مضاعفا لازما ومضارعه بالضمن على الشدوث تقول خش يخش وغلى يغل وقش قوم ساءت حالهم وكذلك تقول قش الرجل أكل منها هنا وهنا قش يقش وقش القوم يقشون وهكذا من باب فعل جاء مضعفا لازما ومضارعه بالضم على الشدود وقش قوم عليه الليل جنة جنة عليه الليل بمعنى أظلم تقول جنة الليل يجن بمعنى أظلم إذا كذلك من باب فعل جاء مضعفا لازما ومضارعه جاء بضم على الشدود وقش قوم عليه الليل جنة ورش المزنو قشة رش المزنو سحاب الذي فيه المطر واضح صوت عندكم نعم الخلل عندك يا حسن رش المزنو قشة رش بمعنى أمطر ضعيفا وقشة بمعنى أمطر خفيفا تقول رش المزنو نعم أخي هود، هنكون قشر بمعنى. أيوه حسن نعم نعم حسن حسن حالهم بعد أبو سن قوم حسن حالهم بعد أبو سن. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Okay, så kommer jeg sluf. Ja. واضح صوت عندكم واضح طيب طيب رش المزنو تشو ثل أصله ثل لا إي ثل الحمار بمعنى راثة أي ثل دا من باب فعل فبين أنه مدارف على جاء مضاعف لازما تقول ثلّ يثل بالضمع على الشدود ثلّ يثل بالضمع على الشدود نعم لحظة فخبى النبت بمعنى طال بسرعة يعني أسرع نباته وطوله فتقول خب يخب خب يخب خب الحصان ونبت كم نخل أي خرجت أكمامه أو كمامه جمع كم وهو وعاء الطلي فتقول كم النخل, بمعنى كم النخل يكم من باب فعل جاء مضاعفا لازما ومضارعه بالضم على الشدود كم يكم كم نخل وعست ناقة ناقة بخلاء قصت كذا عست ناقة عست ناقة بخلاء أي رعت وحدها أي رعت وحدها في الخلاء فتقول عست ناقة تعس وكذلك قصت قال وقصت كذا أي قصت عست معنا وحكما في المعنى وفي الحكم يعني هي هي كقصة في محلة وفي الحكم بمعنى رعت وحدها وكذلك في الحكم أي في حكم مضارعها أن يكون بذن على الشدود فتقول قصت ناقة تقص وعسة ناقة كذلك تأس بمعنى رعت وحدها إذن هذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله من باب فعلا مما جاء مضاعفا لازما وجاء مضارعه بالضم على الشدود وجاء مضارعه بالضم على الشدود واستدرك عليه الحضرمي ثمانية و عشرين فعلا سأتي س سأتي شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله إذا كان هناك استفسار سؤال تفضل ثمانية عشر نعم ومع ثمانية عشرين كمر به سأتي دكوا واضح. اتفق على حسب الله. سواء كان متكلما او مخاطبا او غائبا. ماذا كان الفعلان خشى وغلب من باب اللازم ما يحتاج الى مفعول به. لا لا يحتاج لا يتعدى الى المفعول. خشى الرجل بما لدخله. وغلب بما لدخله. و بعض هذه الأفعال مما ذكر ابن مالك طبعا ومنازع فيها لأن بعض الأفعال قد يأتي لازما ويستعمل في بعض التراكيب لازمة فلا تحتاج إلى مفعول، واستعمل في بعض التراكيب متعدية دم. هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله إذا درسنا لامية الأفعال مع زيادات الحسن بن الزين فهناك إن شاء الله يحسن ذكر. مثل هذا الخلاف أجا يطلق على الظليم ذكروا النعام تقول أجا الظليم ويأج كيف نميز بين مضاعف فاعلة بكسر العين ومضاعف فاعلة بفتحها مضاعف بالمضارع وهكذا اسم الفاعل تأتي مطيات أخرى غير هذا المصدر أنا فاعلة بكسر العين إذا كان أضعف المضارع يكون بش كحسى يحس وعظ يعظ وأما مضارع فاعلة يكون بالكسر القياس فيه كحن يحن وان يا ان اجد ذلك الظليم يا اجج اذا مكتوب تاجج خطأ مطبعي اجت النار نعم ثم يعدو يأتئ أجو. قال النار كذلك أجهت النار وتأجو. إن شاء الله خير وقد اقترحنا للإخوان إعتبار الساعة. دمعت. المراجعة والمذاكرة لا بد منها إذا أردتم الضبط فلا بد من المراجعة والمذاكرة. عصة في الانترنت ما ادري كيف تكون هذه الا ان تكون عصة في الطريق فيروس طيب الذي يريد الله نضمع وبيت نبدأ إن شاء الله في الدرس